ان الساعة آتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عباده سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان إن الله لدو فضل على الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤثكون كَذٰلِكَ يُخْزَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَقَدَّرَ فِيهَا فَنَصَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُوِّيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ أَن يَلْبَغِنَا تُرَدُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ